بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَدْ ضَلَّ سُوءَ الْهَدْىِ أَنْذَارُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى أَمْ مِثْلُهُمَا فَأَنْتَ لَمُتَقَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا رَزَقْتَكَ وَأَمَّا مَنْ جَاءَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا تنكره فمن شاء ذكر في صفح كنكره مركوعه متهره بايد سفره كرام دمره قتل الانساننا اثره من أي شيء خلقه مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ إِنَّمَا أَمَاتَهُ فَأَضْبَرَ إِنَّمَا إِلَى شَاءَ أَنْشَرَ كَلَّا لَنُمَا يَقْضِيَنَّ فَيُنْذِرُ مَنْ إِنْسَانٌ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّمَا صَدَّدَ لِلَّهِ أَصْدًا فَمِنْهُ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَجَعَلْنَا مِنْهُ نَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَسَائِمَةً وَأَبَدًا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِلَجَاءَ أَسْقَامكُمْ يَوْمَ يَتَرَى النَّاسُ مِن أَخَرِّهِمْ وَأُمِّهِ وَأَبِهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يَوْمَئِذٍ الْمُقْسِمِينَ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَىٰ نَاضِرَةٍ خَاشِعَةٍ مُسْتَبْشِرَةٍ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَىٰ غَبَرَةٍ عَتِيقٍ تَرْمِقُهَا قَتَرًا